لقد رزق الله عز وجل أحد إخواننا ولدا لكن بعد مرور أربعة أشهر من الحمل أبلغه الأطباء أن ابنه إن ولد سيولد معوقا أو مشوها ولا يكون كسائر الأطفال فتعجل هذا الأخير في أمره وتصدع في قراره وقام بإسقاط هذا الجنين، والله المستعان. وللعلم شيخنا أن وجود الولد لم يكن يشكل أي خطر على صحة الأم إن بقيت به حاملة يسأل هذا الأخ عن حكم الشرع في هذا العمل الذي كان نتيجة التعجل بدون علم وبدون استشارة أهل الشرع في ذلك وهل عليه دية وإن كانت فلمن يعطيها فإنه إذا استقرت النطفة برحم المرأة فلا يجوز إسقاطها سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعد إلا إذا اقترن به أو بما تتضرر به المرأة بصحتها فإنه يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح فيه كما يجوز عند جمهور أهل العلم إسقاط الجنين بصورة ما إذا شكل خطرا على حياتها أو بما يؤدي إماتة أمه أمه التي كانت سببا في وجوده ولو بعد نفخ روح فيه لأنها سبب لوجوده فلا يكون سببا في إعدامها وإماتتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه من حق الجنين ولو مع حدوث إعاقات له في جسده فإنه من النظرة الشرعية مخلوق تام الخلقة ولو مع وجود هذه العيوب لقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه ولقوله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن لكن هذه العيوب بالنظر إلى من كملت أجزاؤه تعد عيوبا وإلا فهي خلقة تامة وآفقة حكمة الله سبحانه وتعالى وسنة في عباده مخلوقاته ومن حق المخلوق أن يعيش عمره تبقية الناس فلا يجوز وضع حد لحياته إجهاضا بعد نفخ الروح فيه أو غير ذلك من الوسائل ومن قتل نفسا بعد نفخ الروح فيه غير مصحوب بأسباب مرضية كما تقرر ذكره لا يقصد من وراء ذلك العبد العدوان خاصة من أب أو أم اشترك في ذلك فإنه يتقرر في حقهم صيام شهرين متتابعين ولا يأخذ من الدية شيئا إن قدمها فيه فإن تنازلوا عنه فليس عليهم أو عليهما إلا كفارة الصيام كحق لفقوق الله سبحانه وتعالى